اعلم أنك أين فيها لغات عديدة، أفصحها لثنتان اللتان ذكرناهما، وكأين بفتح الهمزة والياء المكسورة المشددة أكثر في كلام العرب، وهي قراءة الجمهور كما بينا وكائن بالالف والهمزة المكسورة أكثر في شعر العرب. ولم يقرأ بها من السبعة غير ابن كثير كما بينا ومعنى كما كمعنى كم خبرية فهي تدل على الإخبار بعدد كثير ومميزها له حالتان الأولى اي جرب من وهي لغة القرآن كقوله وكاي من قرية وقوله وكاي من نبي الآية وكأي من آية في السماوات والأرض الآية ونظير ذلك من كلام العرب في جر مميز كأي بمن قوله وكائن بالأباطح من صديق يراني لو هو والمصابة الحالة الثانية أن ينصب ومنه قوله وكائن لنا فضلا عليكم ومنة قديما ولا تدرون ما من منعم وقول الاخر اطرد الياس بالرجاء فكائن الما حم يسره بعد عسري قال في الخلاصه ككم كأي وكذا وينتصب تمييز ذين او به صل من تصب اما الاستفهام بكأي فهو نادر ولم يثبته إلا ابن مالك وابن قتيبة وابن عصفور واستدل له ابن مالك بما روي عن أبي بن كعب أنه قال لابن مسعود كأي تقرأ سورة الأحزاب آية فقال ثلاثا وسبعين واختلف في أي هل هي بسيطة أو مركبة وعلى أنها مركبة فهي مركبة من كاف التشبيه وأي المنونة قال بعضهم ولأجل تركيبها جاز الوقف عليها بالنون في قراءة الجمهور لأن التنوين لما دخل في التركيب أشبه النون الأصلية ولهذا رسم في المصحف نونا وقراءة أبي عمرو بالوقف على الياء لأجل اعتبار حكم التنوين في الأصل وهو حذفه في الوقف قال مقيده عفى الله عنه وغفر له الأظهر عندي أنك أي بسيطة وأنها كلمة وضعتها العرب للإخبار بعدد كثير نحو كم إذ لا دليل يجب الرجوع إليه على أن أصلها مركبه. ومن الدليل على أنها بسيطة إثبات نونها في الخط لأن الأصل في نون التنوين عدم إثباتها في الخط ودعوى أن التركيب جعلها كالنون الأصلية دعوى مجردة عن الدليل واختار أبو حيان أنها غير مركبة واستدل لذلك بتلاعب العرب بها في تعدد اللغات فإن فيها خمس لغات اثنتان منها قد قدمناهما وبينا أنهما قراءتان سبعيتان لأن إحداهما قرأ بها ابن كثير والأخرى قرأ بها الجمهور واللغة الثالثة فيها كأي بهمزة ساكنة فياء مكسورة والرابعة كيء بياء ساكنة وهمزة مكسورة والخامسة كأن بهمزة مفتوحة ونون ساكنة انتهى ولقد صدق أبو حيان في أن التلاعب بلفظ هذه الكلمة إلى هذه اللغات يدل على أن أصلها بسيطة لا مركبة والله تعالى أعلم وعلم أن ما يذكره كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة من أن البئر المعطلة والقصر المشيد معروفان وأنهما بحضر موت وأن القصر مشرف على قلة جبل لا يرتقى إليه بحال وأن البئر في سفحه لا تقر الرياح شيئا سقط فيها إلا اخرجته وما يذكرون أيضا من أن البئر هي الرس وأنها كانت بعدن باليمن بحضر موت في بلد يقال له حضور وأنها نزل بها أربعة آلاف ممن آمنوا بصالح ونجوا من العذاب ومعهم صالح فمات صالح فسمي المكان حضر موت لأن صالحا لما حضره مات فبنوا حضور وقعدوا على هذه البئر وامروا عليهم رجلا يقال له العلس بن جلاس بن سويد أو جلهس بن جلاس وكان حسن السيرة فيهم عاملا عليهم وجعلوا وزيره سنجاريب بن سواده فأقاموا دهرا وتناسلوا حتى كثروا وكانت البئر تسقي المدينة كلها وباديتها وجميع ما فيها من الدواب والغنم والبقر وغير ذلك لأنها كانت لها بكرات كثيرة منصوبة عليها ورجال كثيرون موكلون بها وحياض كثيرة حولها تملأ للناس وحياض للدواب وحياض للغنم وحياض للبقر ولم يكن لهم ماء غيرها وآل بهم الأمر إلى أن مات ملكهم وطلوا جثته بدهن يمنعها من التغيير وأن الشيطان دخل في جثته وزعم لهم أنه هو الملك وأنه لم يمت ولكنه تغيب عنهم ليرى صنيعهم وأمرهم أن يضربوا بينهم وبين الجثة حجابا وكان الشيطان يكلمهم من جثة الملك من وراء حجاب لئلا يطلعوا على الحقيقة أنه ميت ولم يزل بهم حتى كفروا بالله تعالى فبعث الله إليهم نبيا اسمه حنظلة بن صفوان يوحى إليه في النوم دون اليقظه فأعلمهم أن الشيطان اضلهم وأخبرهم أن ملكهم قد مات ونهاهم عن الشرك بالله ووعظهم ونصح لهم وحذرهم عقاب ربهم فقتلوا نبيهم المذكور في السوق وطرحوه في بئر فعند ذلك نزل بهم عقاب الله فاصبحوا والبئر غار ماؤها وتعطل رشاؤها فصاحوا بأجمعهم وضج النساء والصبيان حتى مات الجميع من العطش وأن تلك البئر هي البئر المعطلة في هذه الآية كله لا معول عليه لأنه من جنس الإسرائيليات وظاهر القرآن يدل على خلافه لأن قوله وكأي من قرية معناه الإخبار بأن عددا كبيرا من القرى أهلكهم الله بظلمهم وأن كثيرا من آبارهم بقيت معطلة بهلاك أهلها وأن كثيرا من القصور المشيدة بقيت بعد هلاك أهلها بدونهم لأن مميز كأي وإن كان لفظه مفردا فمعناه يشمل عددا كثيرا كما هو معلوم في محله وقال أبو حيان في البحر المحيط وعن الإمام ابي القاسم الأنصاري قال رأيت قبر صالح بالشام في بلدة يقال لها عكا فكيف يكون بحضرموت موت ومعلوم أن ديار قوم صالح التي اهلكوا فيها معروفة يمر بها الذاهب من المدينة إلى الشام وقد قدمنا في سورة الحجر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها في طريقه إلى تبوك في غزوة تبوك ومن المستبعد أن يقطع صالح ومن آمن معه من قومه هذه المسافة الطويلة البعيدة من أرض الحجر إلى حضرموت من غير داع يدعوه ويضطره إلى ذلك كما ترى والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا إن شاء الله لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته